النحو وقد سبق أن بينا في الدرس الماضي أخذنا نبذة مختصرة على حياتي وترجمه المؤلف وكما بينا أيضا ما قيل في ضبط همزة آج الروم. وذكرنا أن العلماء ذكروا في شكل وضبط همزة آج الروم ثمانية أو جهد أو أنواع. على أنه لا لحن في الأعلام البربرية وبينا أن معنى آجرون بلغه بلغة البربر معناه الفقير الصوفي ثم ذكرنا أنه دفن بفاز بباب المحروق بباب المحروق وذكرنا أيضا أن المؤلف رحمه الله كان على مذهب الكوفيين كان على مذهب الكوفيين طبعا في النحو وأن هذه المقدمة ألفها في بيت الله الحرام. ثم بينا أنه قد قيل لما ألف هذه المقدمة ألقها في البحر. وذكرنا أيضاً سبب تسمية هذه الأجرام أو بالمقدمة. لماذا قيل لها المقدمة؟ لأنها توصل المشتغل بهذا العلم علم النحو إلى المطولات. فكأنه تقدمه إلى المطولات كما يقدم الجيش طائفة تسمى المقدمة مقدمة الجيش أنها تتقدم أمام الجيش لتهيئ له الأجواء والمحل الذي ينزل فيه وما يحتاج إليه كما بينا أيضا أن ما قيل في دال المقدمة من العلماء من قال بأن دال المقدمة مفتوح ومنهم من قال مكسور ومنهم من قال يجوز فيه وجهان والكسر أفصح والفتح لغة ولكنها قليلة كما بينا أن ابن آنة جروم دفن بفاس بباب الحمراء قبيل باب الفتوح ثم بينا أيضا أن مذاهب النحوي خمسة مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ومذهب البغداديين ومذهب الأندلسيين ومذهب المصريين وكيف تمرحلة هذه المبادئ والمذاهب بينا ذلك ثم قلنا أيضا هذا المتن شرحه كبار الأئمة وكما تممه بعضهم وكما نظمه بعضهم وعلى أن هذه الشروح وضعوا عليها أيضا حواش كثيرة حواش كثيرة ثم أيضا بينا أن فقرات المتن التي القدر الذي نأخذه للدرس لا بد أن نقف معها أي مع الفقرات نبدأ بإعراب المتن ثم بالشرح ثم بإقامة الأدلة على ما شرحنا ثم ذكر الأمثلة وطبعا بالمثال يتضح المقال والمثال يبين الشيء للطالب يبينه ويقربه كما بينا أن الاعراب عندما نطلق الإعراب نريد به البيان نريد به البيان وماذا نعني بالبيان نبين ما حقه ما حقه التقديم ان يقدم وما حقه التاخير ان يؤخر وما حقه ان يكون فاعلا نبينه وما حقه ان يكون مبتدا نبينه وما حقه ان يكون خبرا نبينه والفعل اللازم ما حقه الفاعل وما حقه المفعول وما حقه المفاعل والفعل الذي لا فاعل له وقلنا هو فعل بغير فاعل فلتعلم كثر وقلنا وطالنا وطالما وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكره ودرسنا اليوم هذا ملخص ما سبق ودرسنا اليوم لا زال ارتباط بالدرس الماضي وكما تعلمون أن مما ينبغي أن, يت... أن يرتدئ به الطالب ولسيما في فن النحو والأهم المقدم من العلوم هو النحو هذا معلوم كما يقول ابن خلدون في مقدمته إن الأهم يقول بأن الأهم المقدم منها يعني العلوم هو النحو إذ به تبينت قصور المقاصد بالدلالات، فيعرف الفاعل من المفعول. ن نعرف الفاعل من المفعول، لنعرف المعنى والمبتدا والخبر، مبتدا من الخبر، ولو لاه لجول لأصله الإفادة، ولولاه لاه لجول لأصل الإفادة. طبعا لو لا علم النحو لجول لأصله الإفادة ولذلك يقول خالد الأزهر كما ستعرفنا ان شاء الله إن معرفة الاعراض من الواجبات التي لا بد لكل طالب علم منها ومن المهمات التي لا يستغني الفقيه عنها ولذلك يقول أيضا الحاج صاحب الحاشية صار غالب الناس أول ما يقرأ طبعا في علم النحو بعد القرآن العظيم صار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه المقدمه مقدمه نئة جرم فيحصل به النفع في أقرب مدة فيحصل به النفع في أقرب مدة ولذلك اخترنا هذا المتن إذن فبالإعراب نعرف عمد الكلام الأربعة التي جمعناها في قول القائل ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمن المحاط عمدا أو في قول القائل يسائلا عن عمد الكلام أربعة هي على التمام مبتدا وخبر عن ناقل وفاعل ونائب عن فاعل ونعرف أيضا بالإعراب المفاعل التي هي فضلات يستغنى عنها والتي هي فضلات لا يستغنى عنها والتوابع الخمس وبالتجربة أن البداية بإعرار كلام المصنف أي مصنف قبل شرح المتن هي من الوسائل التي تساعد على فهم المتن على فهم المتن فهما جيدا فهما سليما معناه سيأتي في كلام المصنف في اول الباب باب الاعراب الاعراب هو تغيير اواخر الكلم والتغيير اواخر الكلم من اجل العوامل التي تدخل على الكلم وسواء كان لفظا او تقديرا اذا هذا هو الاصل الاصل الذي ينبغي ان يبدأ به المصنف او الطالب في اي فن في اي فن حتى قال بعض العلماء لأجل هذا صنع علم النحو لأجل هذا صنع علم النحو لمن شاعر أن يعصم لسانه ويضبط قلمه من الوقوع في الزلات واللحن، وهذا يسمى إعرابا وأكسه يسمى بناء هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لا تتغير باختلاف الأوامل الداخلة عليها كما قلنا في الإعراب بل لا تتغير تبقى في حالة واحدة وفن علم النحو يبحث في الحركة الأخيرة في الكلام في الكلام وطبعا سواء كان الكلم أو الكلام ظاهرا أو مقدرا وأكثر اللحن يحصل في ذلك عند العرب في ماذا؟ في الإعراب وليس في البناء وإذا كانت العناية كانت العناية بالإعراب, آكد. العناية بالإعراب آكد وحق الإعراب أن يقدم على الكلمة والكلام كان المفروض أن يقدم الكلام على الإعراب بدل أن نقدم الكلمة والكلام ولكن قال العلماء لماذا قدم الكلام على الاعراب مع أن الأليق والآكد أن يقدم الكلام على الاعراب قالوا من باب أن الكلام محل للاعراب من باب أن الكلام محل للإعراض وأن الإعراض حال إذن سيكون الكلام محل الاعراب والاعراب حال وطبعا معرفة المحل متقدمة على معرفة الحال هذا هو السبب لا فالمفروض أن تكون البداية من ماذا؟ البداية بالإعراب أو من باب أن الإعراب ينزل منزلة الصفة أن الإعراب ينزل منزلة الصفة والكلام الذي يقول فيه الكلام هو اللفظ المركب ينزل منزلة الموصوف. الإعراب ينزل منزلة صفة والكلام ينزل منزلة الموصوف. ومعلوم لديكم أن العلم بالموصوف مقدم على ماذا؟ على العلم بالصفة. أن العلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة. ولذلك يقولون أن عتو تابع للمنعود. النعت تابع للمنعود وليس العكس وليس العكس إذن لهذا السبب قدم المصنف رحمه الله الكلام على الإعراب الكلام على الإعراب والإعراب بل والنحو بصفة عامة والنحو هو قياس وميزان يتبعه الطالب النجيب فيعرف الفاعل من المفعول بالمعنى ويعرف المرتبع من الخبر بماذا؟ بالمحكوم والمحكوم عليه ويعرف النعت من المنعوت في الأوصاف ويعرف العمدة من الفضل ويعرف المضاف من المضاف إليه ويعرف أحكام كل نوع بعد أن يعرف معنى الكلمة والمفردة ثم معنى الجملة كما قال ابن عصفور بين للمعنى ابين لك الإعراب فلا يمكن إذا أعطاك شخص مثالا وقال اعرب لي هذا المثال قل له بين للمعنى أولا وأنت لم تفهم معنى المثال فقل له بين للمعنى ابين لك الإعراب كما قال ابن عصفور والشأن في النحو أو في الإعراب كما قال القائل ان انما النحو قياس يتبع هذا في كل علوم النحو او في كل علوم الآلة انما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع انما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع افهموا لي هذا البيت فالبيت سبحان الله يبين لك أن علوم الاله هي علوم يقاس عليها وأن المؤلفين إذا ذكروا مثالا واحدا فقس عليه وأنتم لا يخفاكم أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في خلاصته في باب المبتدا عندما تكلم على مسوغات الابتداء بالنكره قال ورغبة في الخير خير وعمل بر يزينوا وليقاس من يقال وأصبح هذا العجوز أو نصف العجوز مثلا أصبح من الأمثال والأمثال لا تتنكب ولا تتغير ومثلا يدعى ولا ينكب فلذلك قال وليقاس ملم يقال فأنت كذلك إذا تكلمت على قواعد النحو أو على أي قواعد من قواعد علم من العلوم تقول وليقسم الميقال اذا اردت الاختصار تقول وليقسم الميقال على كل ابعدنا النجعه واطلنا في ذكر المقدمات ولكنها ضرورية وان الان الاوان ان نسد باب المقدمات ونبدأ باعراض الفاظ المقدمة الفاظ المقدمة يعني مقدمة ابني آج الرم طبعا على طريق السؤال والجواب لأن التعليم على طريق السؤال والجواب من أنجح وأفضل الأساليب أفضل أساليب التعليم أن يكون بالسؤال والجواب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يمثل الله به الخطايا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أتدرون ماذا قال ربكم أتدري يا معاد ما حق الله إلى غير ذلك فعندما يلقي السؤال يشد ذهن الإنسان إليه بحيث لا يلتفت إلى غيره والله عز وجل يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم والله عز وجل يقول أتصبرون والله عز وجل يقول أم خلق من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليات نستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم المثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفرهم المكيدون ام لهم اله غير الله هكذا أسئلة اكثر من خمسة خمسة عشر سؤالا والازوي والمقدر للتنبيه ولرفع الغم وللاخذ بما بنواص الطالب اليك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي تعرفونه يقول في اخر الحديث اتدرون من السائل لاحظ قال السائل هنا في الحديث قال اتدري يا عمر من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فإنه جبريل أتاكم لم يقل يسأل عن دينكم يعلمكم دينكم أي كأنه يقول تعلموا كيف تسألوا كما فعل جبريل تعلموا كيف تسألوا ولذلك كان السؤال نصف العلم السؤال من أجل التعلم والتفقه لا من أجل التعنت والاختبار والامتحان فلذلك إن شاء الله نتبع طريقة القرآن وطريقة السنة في التعليم وقد وجدنا أنها ناجحة وناجعة باذن الله عز وجل فنقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذه الفقرات التي سنبدأ اليوم اعراضها ثم ان بقي الوقت شرحها الكلام مرتدى مرفوع وعلامه رفعه ضمة ظاهرة في آخره في آخره العامل فيه الرفع الابتداء الابتداء ما هو العامل في المبتدا الرفع الجواب الابتداء هل, هل الابتداء عامل معنوي أم عامل لفظي الجواب الابتداء عامل معنوي إلى كم ينقسم العامل المعنوي؟ ينقسم قبل العامل المعنوي. إلى كم ينقسم العامل إلى قسمين: عامل لفظي وعامل معنوي. ثم سؤال آخر: العامل المعنوي إلى كم ينقسم؟ الجواب ينقسم إلى قسمين: التجرد عامل معنوي، التجرد في المضارع والابتداء في الأسماء أو قل في الابتداء في المُتَدَّع. أو قل في الاسم كما تشاء وما هو البيت الذي جمع النوعين الجواب البيت هو قول القائل العامل المعنوي, العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا إخوان العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا إخوان هل العامل المعنوي يظهر الجواب لا يظهر هل العامل المعنوي يقدر الجواب لا يظهر ولا يقدر لا يظهر ولا يقدر ما هو العامل الخاص بالاسم الابتداء الابتداء ما هو العامل الخاص بالفعل المضارع التجرد من الناصب والجازم كما سيأكل. من الناصب والجازم إذا فالابتداء عامل معنوي خاص بالاسم والتجرد عامل معنوي خاص بالفعل المضارع ما هو الدليل على ان المبتدا رفع بالابتداء في قول ابن مالك ورفع مبتدا بالابتداء الضمير في ورفع على, على من يعود على العرب ورفع العرب الابتداء المبتدا بالابتداء طيب ما قال ابن مالك في رفع المضارع بالتجرد قال الجواب قال ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب او جازم كتسعد كما سياتي ان شاء الله ما هو تعريف الابتداء الان عرفنا ان المبتدا مرفوع بماذا بالابتداء وان عامله الابتداء عامل معنوي لكن ما هو تعريف الابتداء مش المبتدا الابتداء اما المبتدا سيأتي تعريفه هو الاسم المرفوع لكن الابتداء ما هو الابتداء هو جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا كونك تاتي بالمبتدا اولا وتتهيأ لتخبر عنه ثانيا هذا يقال له الابتداء ولذلك قالوا جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا. إذاً، ال, ال في الكلام في قول المصنف الكلام الكلام ما موقعها وهل هي ال للاستغراق الجنس أم ال للحقيقة المعيّة أم هي للعاد أم هي للعاد الجواب اختلس العلماء في ال في الكلام. منهم من قال بأنها ال هي خلف عن المضاف إليه هي خلف عن المضاف إليه إذا كانت ال في قول المصنف الكلام خلفا عن المضاف إليه فكيف يكون التقدير فكيف يكون تقدير الكلام لا تقدير الكلام قلنا بأن ال خلف عن المضاف إليه فيكون التقدير في الكلام نقول كلامنا فال هي خلف عن المضاف اليه نائب عن المضاف اليه والمضاف اليه هنا اين هو نا نا والضمير يعود على ماذا على النحويين كلامنا اي معشر النحويين أو كلام النحاتي او كلام النحاتي هكذا سرّحنا بالمضاف إليه الآن اسم ظاهر أو نأتي به ضمير ضمير كلامنا المأشر النحوي أو كلام النحات وطبعا نؤجله من, من النحات ولا لا؟ الجواب هو من النحات من النحات النحاتي هذا الكلام أو كلامنا كلامنا طيب إذا كيف قدرنا كيف قدرنا المضاف إليه الجواب لأن لأنه لما حدث المضاف إليه عوض منه ماذا عوض منه ال عوض منه آل فالأصل كلامنا عندما قدرنا المضاف إليه قلنا كلامنا أو كلام النحاتي كلامنا أو كلام النحاتي وآل كيف هي قلنا هي خلف المضاف إليه والمضاف إليه عوض عن ماذا؟ عن أوضنا عليها أل لما حدثنا نار أو النحاة حدثناها ماذا عوضنا منه؟ أل قلنا الكلام الكلام بدل أن نقول كلامنا كلامنا, كلامنا قلنا الكلام ولذلك قد يقول قائل هل هناك ما يدل على أن أل على أن أل تنوب عن الضمير هل هناك ما يدل على أن أل تنوب عن الضمير فيقع الربط بها نقول له الجواب هناك بيت يبين هذا وطبعا تعلمون أن العلماء لما ذكروا مسوّغات الابتداء جمعوها نظما وأذكر منها البيت الذي عندنا في الشاهد يقول وأل على الضمير قد أو وأل على الضمير قد تنوبه فيقع الربت بها مطلوب وأل على الضمير قد تنوب ويقع فيقع بها فيقع بها مطلوب فماذا إذن فأل نابت عن ماذا عن الضمير في قولنا الكلام كأنه قال كلامنا أو قال كلام النحاة المصنف رحمه الله هو نفسه يقول بالمضاف إليه إلا أنه لم يصرح به لم يصرح به خلاف ما فعله ماذا ابن مالك في خلاصته ولسي تحت عنوان الكلام وما يتألف منه ماذا قال كلامنا لفظ مفيد كاستقيم كلامنا معشر النحويين لفظ مفيد كإفادة استقيم فصرح بالمضاف إليه وفي الكافية في الكافية لابن مالك لم يصرح بالمضاف اليه لم يصرح بالمضاف اليه فوافق ماذا وافق ابن آجرم في ماذا في مقدمته ابن آجرم قال الكلام وابن مالك في الالفية قال كلامنا وفي الكافية قال ماذا الكافية الشافية قال الكلام ويذلك في الكافية الشافية يقول قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام كستمع وسطر هو الكلام كستمع وسطر بل قبله يحيى بن عبد المعطي المعروف بن معطي والمشهور بن معطي لم يصرح بالمضاف إليه في ألفيته للمسمات الدرة الألفية في النحو الصفي والخطي والكتابة تحت عنوان الكلام والكلم هو نفسه لم يصرح بماذا بالمضاف إليه كما فعل ابن مالك في الألفية أو في الخلاصة بل هو قال بالله ربي في الأمور اعتصم بالله ربي في الأمور أعطصم القول في حد الكلام والكلم اللفظ إن يفيد هو الكلام اللفظ إن يفد هو الكلام نحو نضى القوم نضى القوم وهم كرام فقال اللفظ إن يفيد هو الكلام بل أكثر من ذلك الشيخ ناصف اليازجي اللبناني لم يصرح أيضا بالمضاف إليه في كتابه المعروف نار القرى في شرح جوف الفرى والفر هو الحمار الوحشي نار القرى نار الضيوف يعني القرى هي الضيوف نار القرى يعني ما يقال قرى ما يقدم للضيوف ما يقدم النزول الذي يقدم الضيوف نار القرى في شرح جوفي الفرات قال في ألفيته في الكلام وما يتألف أو الكلمة وما يتألف منها كلمة نحاط قول مفرد باسم وفعل وبحرف تالد وحيثما أفد ما يؤلف منها فذاك بالكلام يعرف وحيثما أفد ما يؤلف منها فذاك بالكلام يعرف فقال بالكلام مقدمة التي تأتي بعد مثل ابن ملحة الحريري ملحة الحريري هو نفسه لم يصرح بماذا بالمضاف إليه حيث قال يا سائلي عن الكلام المنتظم حد ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فما فهم من له معقول حد الكلام ما أفاد المستمع هذا هو الشهد حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وامر متبع نحو سعى زيد وعمر المتبع فالشاهد قال حد الكلام ولم يقل كلامنا ولم يقل كلامنا ولذلك هذا المتن يأتي بعد ماذا بعد الفراء من متن ابن يعني وكذلك محمد بن ابا الشنقيطي عنده كتاب تسهيل منصور ابن اجرم تسهيل منصور يقول إن الكلام عندنا فلتستمع إن الكلام هكذا قال. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع لفظ مركب مفيد قد وضع هكذا لو تتبعنا من اعتنا بعلم النحوي نظما لذكرنا لكم العشرات من الأبيات كلها عبرت لماذا بال عبرت بال فالمصنف صار على ماذا على ما هو الجمهور على ما هو المشهور عند الجمهور وابن مالك استعمل طريقتين في الألفية استعمل طريقة صرح بماذا بالمضاف اليه وفي الكافيه الشافية لم يصرح بالمضاف إليه اتى بما ينوب عن المضاف اليه وهو ال تكون ألف الكلام على القول الأول خلف عن المضاف إليه هذا قول هذا القول الثاني من العلماء من قال ألف الكلام في كلام المصنف للعهد الذهني للعهد الذهني أنه شخص الكلام وقيوده في ذهنه وشخص بأنه المراد بالكلام هنا كلام النوحات كلام النحويين هذا شخصه في ذهنه فإذا كان أم في الكلام للعهد للعهد فألي عهدنا هذا قلنا عهد ذهني قلنا عهد ذهني إذن كيف يكون التقدير كيف يكون التقدير عرفنا التقدير في كون ان إذا كانت خلفا عن المضاف إليه لكن إذا كان أل، إذا كانت أل في الكلام للعهد الذهني، فكيف يكون التقدير في كلام المصنف الجواب: الكلام المعهود في الأذهان الكلام المعهود في الأذهان هو اللفظ المركب المفيد للأ特ير لكن الكلام المعهود في الأذهان ما هو ما هو الكلام المعهود في الأذهان هذا إذا جعلنا علم للعهد الديني ما هو الكلام المعهود في الأذان الجواب كلام نحويين الجواب كلام نحويين الذي اجتمعت فيه قيود أربعة كما سياتي إن شاء الله فيخرج كل كلام ليس فيه ماذا قيود أربعة أو لم تجتمع فيه قيود أربعة، وبه يخرج كلام ماذا؟ كلام العجم، كلام العجم وما ليس بعربي، وما ليس بعربي. إذن هذا بالقول الثاني بأن آل بالعهد الذهني. قيل يقيل آل للماهية، للحقيقة، للحقيقة، للحقيقة والماهية، والماهية ما معنى الماهية؟ ماذا نقصد ما الماهية؟ ماهية الشيء حقيقته. فنقول ما هي الكلام اي حقيقته ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتخذنا هزؤى قال اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يعني ما حقيقتها ما حقيقة البقرة فما هي الشيء حقيقته وذاته حقيقته وذاته الى جعلنا نظر للحقيقه بناء على ما هو المختار عند المناطق بناء على ما هو المختار عند المناطق ماذا قالوا من ان ال ال ال, تدخل على ماذا؟ ال الداخل على المحدود يقولون ال الداخل على المحدود تكون للحقيقه الداخل على المحدود هي للحقيقة لا للحقيقة طيب وقيل في الغير ذلك المهم الشاهد عندنا الكلام ممتدأ مرفوع بالضم الظاهره في آخره الرافع له الابتداء وأن إن أن نجعلها خلفا عن المضاف إليه فنقول تقديره كلامنا معشر النحويين أو كلام النحاة وأل على الضمير قبتنوه فيقع الربط بها مطلوهو، وإما أن تكون آل لماذا للعهد الذهني أي الكلام المعروض في ماذا في الأذهان الكلام المعروض في الأذان والكلام المعروض في الأذان ما هو هو كلام النحويين وبه يخرج كل كلام وبه يخرج كل كلام يعني يخرج كل كلام عنده علاقة بكلام ماذا؟ كلامي النحويين كلام العجل وكلام الأطراك وكلام البربار إلى غير ذلك كل كل كل سيقين إن شاء الله هو الكلام هو ما موقع هو في الاعراب هو إما أن نقول يسمو هذا وهذا الاعراب يجرد ذيله في كل المواضع حينما وجدت الضمير هو فله إعراضان إما أن نقول ضمير فصل على الاصح لا محل له من الاعراب ضمير فصل على الاصح لا محل له من الاعراب السؤال اذا كان هو ضمير فصل لا محل له من الاعراب هل حينئذ يكون اسما ام يكون حرفا نقول بانه اسم ام نقول بانه حرف الجواب هو حرف الجواب حرف السؤال إذا كان حرفا فلماذا نسميه ضميرا مع الضمائر كلها أسماء الضمائر كلها أسماء الجواب هو تسميته ضميرا مجازا فقط مجازا فقط نظرا للصورة نظرا للصورة أنا أقول هو اسم سمي به هو اسم سمي به طيب ما هي مميزات هذا الضمير في كلام المصنف فلماذا لا يقول الكلام اللفظ المركب المفيد ما هي مميزات الضمير في كلام المصنف وفي غيره الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر فأولئك هم الظالم هم الفاسق فأولئك هم المفلح فأولئك هم يعني هكذا الفاسق لماذا هذا الضمير على القول بأنه حرف وعلى القول بأنه اسم لماذا؟ لماذا يؤتى به الجواب يؤتى به لماذا؟ يؤتى به لفوائد كثيرة افهموا هذه الفوائد يؤتى للفصل بين الخبر والتابع يؤتى للفصل بين الخبر والتابع الجواب ماذا نعني بقولنا؟ السؤال ماذا نعني بقولنا يؤتى به للفصل بين الخبر والتابع نعني به أننا نميز بين الخبر والتابع فلو قلنا الكلام اللفظ وحدثنا هو الكلام اللفظ كيف تعرب آنذاك الكلام مبتدى اللفظ خبر لا يمكن أن يكون خبرا لماذا؟ لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة كما يقول مالك والخبر الجزء المتم الفائدة فالآن إذا قلنا الكلام اللفظ هل الفائدة تمت؟ الجواب لا إذا قلنا اولئك المفلحون ما لهم سفهم اذكر الخبر اولئك المفلحون ما لهم أولئك الفاسقون ما لهم أولئك الظالمون ما لهم الكلام اللفظ ما لهم فإذا لابد إذا سمع سامع الكلام اللفظ لتوهم أن اللفظ تابع أم خبر الجواب نتوهم ان اللفظة تابع لا خبر تابع لا خبر إذن فالفصل جاء به لماذا ليقع التمييز بين الخبر والتابع, والتابع لذلك يقول البلاغيون ماذا يقولون وفصله يفيد قصر المسنادي عليه كالسخي نعم المهتدي ومعلوم من أحوال المسند إليه فصله يعني تعقيبه بضمير فصل لا تي بضمير فصل قل ما هذا يكون لنكة كثيرة من ضمنها الدلال على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة يدل على أن ما بعده خبر لما قبله وليس صفة الكلام اللفظ هنا الآن صفة وليس خبرا لكن اتينا بالضمير ليدل على ان ما بعده كيف هو خبر ام صفه خبر لا لما قبله لا صفة. الكلام طيب ثانيا يؤتى به نخصص به المسند بالمسند ولذلك قال وفصله يفيد قصر المسند, قصر المسند. نقص المسند عليه على, على كل عندما تقول لاحظ زيد هو العالم زيد هو العالم فاذا قلت زيد هو العالم اعطيكم مثالين المثال الاول زيد هو العالم والمثال الثاني زيد عالم او زيد العالم زيد العالم زيد هو العالم معروف عندما تقول زيد هو العالم قصرت قصرت ماذا اي لا غيره زيد هو العالم لا غيره هل يصح أن تقول زيد هو العالم وغيره لا يصح لكن إذا قلت زيد العالم وغيره يجوز ولا يجوز يجوز أما إذا قلت زيد هو العالم يمتنع أن تقول وغيره وغيره ولذلك قالت الصفين نعم المهتدي على كل بصف النظر المثال الذي مثل به النظر إذن فالضمير تتي به ماذا للفصل بين ولنبين على أن ليدل على أن ما هل لابد من معرفة هذه الحقيقة الدلال على أن ما بعده الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة هل الحقيقة يحبظها يؤت به للدلالة يؤت به للدلالة على أن ما بعده جيدا ها شنو قلنا يؤت به للدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة خبر لما قبله لا صفة وضع هذا على ماذا على قولنا الكلام هو النفظ وعلى قولنا زيد هو العالم وعلى قول الله عز وجل فأولئك هم المفلحون فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فهو أو هم ضمير ضمير هو أو هم فهم وهو لا فرق نفس, نفس ماذا الضمير ضمير ضمير منفصل فتقول هو أو هم فهو يعتبه للدلال على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة وإذا قلنا قلنا زيد هو العالم أي لا غيره ولا يمكن أن نقول وغيره ولا يمكن آنذاك يمتنع أن تقول وغيره فماذا؟ إذن تقول زيد هو العالم كذلك هنا الكلام هو النص الكلام هو اللف اذا جعلنا هنا الضمير كيف جعلناه اسم او جعلناه حرف يعني اما ان نقول بانه اسم واما ان نقول بانه حرف اذا قلنا بان هو هو كيف هو ضمير فصل لا محل له من الاعراب هذا هو الاعراب هذا هو الاعراب الاول الكلام مبتدا هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب إذا إذا قلنا لا محل له من إعراب يكون آنذاك حرفاً أم اسما يكون حرفاً والتسميه ضميرا مجاز نظرا للصورة نظراً للصورة ولماذا اتينا به للفصل بين ماذا بين لنبين بأن هذا خبر وليس صفة وليس صفة فماذا؟ طيب القول الثاني سماه الكوفيون حرف عماد حرف عماد حرف عماد هكذا اسمناه الكوفيين فهناك من جعله اسما هناك من جعله اسما لاحظ الاعراب الاول ضمير فصل الله محلو من الاعراب فهو حرف مجازي اسما سميته ضميرا يكون مجازا، وسماه الكوفيون حرف عماد القول الثاني في الإعراب إذا قلنا بأن الضمير هنا اسم فماذا يكون في الإعراب الجواب يكون في الإعراب الكلام مبتدا أول وهو ضمير منفصل مبتدا ثاني إما نقول هنا مبني على الفتح في محل رفعين أو مبني على الضم في محل رفعين مذهباني سنصل سنصنعه اليه ما باذن له من من قال اولى احد اعتقد ضميرا اولى احد اعتقد ضميرا على كل في الاعراب الاول حرف لا محل له من الاعراب الاعراب الثاني تنو اسما يكون مبتدا ثانيا يعني مبني على الفتح في محل رفع لانه ضمير إذا قلت لأن اسمه هو مبني نعم لأنه ضمير وكل مضمر له البناء يجب وسبب بنائه لأنه أشبه الحرف في الوضع والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمه جئتنا والمعنوي وكانيابه وامثمتا وكان يابة عن الفعيل لتأثر وكافتقار أصلها هذا الإعراب الثاني هناك إعراب ثالث لكنه ضعيف لا بأس أن ننبه عليه وأن نذكره لكم على القول الضعيف يقولون بأنه هو هذا الضمير تعقيد تعقيد طيب حرف لا محل له من الإعراب النضمير ضمير رفعين منفصل لا محل له من الإعراب القول الثاني على انه اسم يكون مبتدا ثانيا منع الفتح لمحلي رفعي القول الثالث على انه تأكيد تأكيد طيب هذا القول كيف هو قول ضعيف قول ضعيف لماذا قلنا بانه ضعيف لماذا الجواب لانه لا يجوز تأكيد الظاهر بالمضمر لا يجوز تأكيد الظاهر بالمضمر على ما هو الراجح في علم النحو ومن قال بأنه تأكيد على القول على القول الضعيف من جواز تأكيد ماذا الظاهر بالمضمر الظاهر بالمضمر الكلام ظاهر هو كيف هو مضمر إذن فيكون تاكيد للكلام الكلام تاكيد له ولكن هذا قول قلنا كيف هو ضعيف كيف هو ضعيف ثم الكلام مبتدا هو له إعرابات ثلاث احفظوها ضمير رفع الله مخلي لهم الاعراب هو حرف اسم مبتدا ثاني تاكيد لماذا على القول بان الجواز جواز التاكيد الظاهر بالمنظار، ضاير بالمنظار. اللَّفْظُ اللَّفْظُ ما موكعه في الإعراب، خبر خبر، لأن المبتدا كل مبتدا يحتاج إلى مضم، يحتاج إلى خبر أو إلى ما ينوب عن الخبر أو ما ينوب عن الخبر، يعني فاعل سدّ المسدّ الخبر. نعم. فهم؟ مبتداً. لا بد له من خبر او ما يسد مسد الخبر. الخبر كيف يكون يكون مرفوعا طيب اذا اللفظ خبر مرفوع وعلامه رفعيه الضمه الظاهره في اخره الرافع له من عمل فيه الرفع طيب افهموني هذا جيدا من عمل فيه الرفع مذاهب ثلاث قيل الابتداء الابتداء عمل في المبتدا وعمل في ماذا في الخبر هذا قول اول القول الثاني قالوا الذي عمل فيه الرفع الابتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر الابتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر القول الثالث والاخير والارجح والاصح المبتدا والذي الذي عمل فيه ماذا عمل فيه الرفع وهذا هو الذي رجحه ابن مالك حيث قال كذاك رفع خبر بالمبتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا يعني تذكر الشاهد فقط فإذا ذكرت الشاهد فهذا دليل على أنك قد فهمت الدرس ومن علامة الفهم المحافظة على الموضوع والمحافظة أيضا على الذكر الشواهد. فإذا قلت أذكر ما قال ابن مالك في رفع الخبر إذا قلت رفع مبتدا بالابتداء كذا كرّفه خبرا بالمبتدا أقول لك الشاهد كان للمبتدا الخبر وليس للخبر أنا طلبت الشاهد لماذا للخبر طلبت الشاهد للخبر فالمفروض أن تقول كذاك رفع خبر بالمبتدأ طبعا الخبر هو الجزء المتم الفائدة كما قال الملك والخبر الجزء المتم الفائدة فإذا قلنا الكلام هو اللفظ طبعا الفائدة تمت لكن يحتاج إلى أوصف هل هذا الإعراب هو يجري مع؟ أنواع الإعراب التي مرت في الضمير الجواب لا على هذا إطلاق نقول خبر ونسكت بل نقول اللفظ خبر المبتدا على القول الأول على القول الاول خبر المبتدا القول الأول وهو مرفوع وعلى ما ترفع الظلم في آخره والرافع له قلنا المبتدا من على الراجع هذا على الراجعه وعلى الثاني يشكون ماذا قلنا المبتدا هذا خبر المبتدا اللي هو الكلام وعلى القول الثاني انه خبر المبتدا الثاني واين هو المبتدا الثاني هو الضمير هو في القول الاول اللفظ خبر لماذا للمبتدا الاول ما هو المبتدا الاول الكلام الكلام والقال الثاني أنه خبر مُتَدَّمَّد <تصفيق> الثاني الثاني من هو المُتَدَّد الثاني ضمير الضمير هو وإين خبر المُتَدَّد الأول أي نعم. نقول وخبره خبر من المُتَدَّد الأول أو عن المُتَدَّد الأول مفهوم خبر عن المُتَدَّد الأول إذا هذا هو الإعراب لكلمة اللفظ إما أن نقول مبتدا هكذا خبر هكذا للمبتدا. إذا جعلنا ماذا إذا جعلنا الضمير حرف فقط يعني ضمير رفع منفصل لا محلو من إعرام فيكون حرفا لا يحتاج إلى خبر لكن إذا جعلناه اسم، فنقول اللفظ له كان ذاك إعرابان، إما أن يكون خبر للمبتدا الاول الأول، وإما أن يكون خبر للمبتدا الثاني، خبر للمبتدا الثاني، وخبره خبر، وخبره خبر عن المبتدا الأول، عن المبتدأ الأول. هذا الكلام هو اللفظ المركب اللفظ. طبعا هذا عندما يكون الكلام يحتاج إلى إيضاح وإلى رفع الإيهام نأتي بالأوصف نأتي بالأوصف والأوصف وإن كثرت هل هناك تحديد للأوصف الجواب لا الجواب لا وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أطبعت ولكن إن كانت مكررة إلى من تعود إلى محوط واحد ولا إلى كل الذي يلي مثلا جاء زيدون الطويل الأشقر الأسود الأشقر الشعر الأسود البشرة الطبال الدخيل الفرار هذه الأوصاف كلها ترجع إلى المنعوت واحد ولا ترجع إلى الذي يلي إلى الذي يلي راجحنا ترجع إلى المنعوت الأول الواحد كما سيأتي إن شاء الله فهنا نقول الكلام هو اللفظ خبر المركب نعت المفيد نعت نعت لمن نعت لمن المركب نعت لمن الكلام لا يمكن الكلام سيكون هنا نعت للفظ نعت للفظ وطبعا النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره اللفظ كيف هو كيف هو كلمة اللفظ مرفوع وكيف هو أيضا من جهاتي التعريف والتنكير معرف معرف اللفظ المركب اللفظ المركب إذا نعت اللفظ ونعت المرفوع مرفوع ما رفعه الضم الظاهرة في آخره عندهم قاعدة لا بد أن نذكرها هنا في الإعراب ذكرها كثير من شراحي المتن قالوا إذ اجتمع فصول في في حدود واحد أو في حد واحد إذ اجتمع فصول في حد أو في حدود إذ اجتمع فصول في حد أو في حدود واحد حد واحد أو حدود هل الفصول تكون قيدا أم لا تكون قيدا الجواب قالوا إذا اجتمع فصول في حد واحد أو في حدود كان, كان كل فصل منها قيدا لما قبله كان كل فصل قيدا لماذا لما قبله فماذا الكلام هو اللفظ المركب كيف هذا المركب المفيد هذا لا إذا اجتمع فصول في الحدود أو حد واحد كان ماذا كل فصلين قيدا منها كان كل فصل منها قيدا لما قبله لماذا كان كل فصل منها قيدا لما قبله لكونه اعم منه لكونه اعم منه ودائما نقول أعم فرض فردا والأخص مزداد قيد وما قيد بقيد فهو خاص وما لم يقيد فهو عام والأخص داخل في الأعام إلى آخره هذه قواعد كلها معروفة لديكم فإذا إذا اجتمعت فصول في حد واحد كان كل فصل منها قيدا لماذا لما قبله لما قبله لكونه أعمى لكونه أعمى منهم لكونه أعمى منه طيب لماذا قلنا كان كل فصل منها قيدا لما قبله لكونه أعمى منه لماذا لا تكون خبرا الجواب لا يمكن أن تكون خبرا فإذا لا بد أن نتمم القاعده فنقول لكونه أعمى منه لا خبرا لا خبرا معنى لا خبره هل فهمتم هذا الكلام؟ يعني لا يصح أن يكون المركب خبرا. لا يمكن أن يقول المركب خبرا. أن يكون المركب خبرا. كيف؟ الخبر هو اللفظ لا خبرا بعد خبر. يمكن أن يكون خبرا بعد خبر؟ لا يمكن أبدا. والقيد اخر ما هو المفيد؟ هل يمكن أن يكون أيضا خبرا بعد خبر؟ الجواب لا. إلا في حالة واحدة. بالنظر إلى اعتبار الوصف قبل الإخبار بالنظر إلى اعتبار الوصف قبل الإخبار لأن قبل الإخبار به إذا نظرنا إلى هذا نحن فالصحيح نقول إذا كانت إذا اجتمعت فصول في حب واحد كان كل فصل منها قيدا لما قبله لكونه أعمى منه لا خبرا لا يصح أن يكون خبرا لا يمكن أن نقول الكلام المبتدى هو ضمن فصل اللفظ خبر المركب خبر ثاني المفيد خبر ثاني لا بل يكون ماذا أوصاف وقيد لكل ماذا لكل ما كان قبله كما يقول العلماء الكلام هو المركب المفيد المفيد, المفيد نعت لمن هنا نأتي هنا نأتي إلى مسألة النعت النعت إذا أطلق وكان مكررا وكان مكررا ومتعددا نعت لكل من مثلا انظروا إلى المثل الان. الكلام هو اللفظ المركب المفيد المركب نعت نعت لمن قلنا لللف المفيد نعت هل لللف تم للمركب هنا قولان والراجح انه نعت لمن للمركب للمركب للمركب وهناك من قال بانه لللف انه لللف وسلك من الاخطاء التي يقع فيها الناس يقولون السلسلة وقمنا نكتبها هكذا دون أن نتنبال السلسلة الصائحة بل يقال سلسلة الأحاديث الصائحة سلسلة الأحاديث الصائحة لأن الصائحة ليست عن ضمنها لا يمكن أن يكون سلسلة الأحاديث الصائحة أما السلسلة الصائحة السلسلة ليست صائحة السلسلة ليست صائحة فإذن يقال سلسلة الأحاديث الصحيحة لذلك لابد من ماذا من التنبيه إلى أن النعت غالب ما يكون للمضاف لا للمضاف إليه غالب ما يكون للمضاف لا للمضاف إليه فنقول مثلا الجمع المذكر أو جمع المذكري جمع المذكري لاحظ لاحظوا جمع المذكر السالم ام السالم جمع المذكري سالم لا غلط بل يقال جمع المذكري السالم السالم الجمع وليس المذكر الجمع هو السالم تقول من ش التاء. يقول التاء يعني في اتصاله بتاء التأنيث الساكنة أو تاء التأنيث الساكنة وللساكنة تاء التأنيث الساكنة وللساكنة الساكنة إذا قلنا تاء التأنيث الساكنة وللساكنة الساكنة الساكنه فإذا فتاء التأنيث الساكنة الساكنة ليست التأنيث إنما التاء هي الساكنة فلذلك نبهنا على هذا لأن النعت غالب ما يكون لماذا للمضاف لا للمضاف إليه هذا الأغلب للمضاف لا للمضاف إليه فماذا طيب هنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد الكلام هو اللفظ المركب المفيد المفيد ناقلينا نات هنا على الراجع المركب للذي يلي للذي يلي ويجوز أن يكون أيضا اللفظ الكلام هو اللفظ المفيد لكن المركب أقرب المركب المفيد المركب المفيد ونعت المرفوع مرفوع وعلامه رحه ضم الضائر في آخره الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع الباء حرف جر الوضع نجم الباء حرف جر حرف الجر الوضع المجرور طبعا انتم تعلمون انه سبق ان قلنا بان الجر المجرور لا بد له من ماذا للمتعلق يتعلق به وحروف الجر التي تتعلق هي حروف الزوائد ام الاصول الاصول الاصول لان الزائد لا معنى له لا. لا معنى له واما الاصلي فله معنى فلذلك الأصل في حروف الجر الأصلية طبعا أن يكون هناك ما تتعلق به لأنها لمجرد الربط لا تستقل بذاتها وبنفسها هنا بالوضع سبق وقلنا وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل وقلنا علق سوى الحرف سوى الكافي ولولا ألق والكافي الكافي ألق سوى الكافي ولولا سبحان الله على كل الأبيات معروفة أتذكره الآن قلنا وكل حروف الجر بالفعل علقت وكل حروف الجر بالفعل علقت والجر نوجه هنا بالوضع وعلى الراجح المتعلق من متعلق الحرف أو للجر أو لهما معنى هما معنى على الراجح هناك من قال بأن الذي يتعلق الحرف وهناك من قال بأن الذي يتعلق المجهور وهناك من قال بأن الذي يتعلق هما معنى وهذا هو الصحيح نفهم هذا فإذن بالوضع بماذا تتعلق قل لي الآن قل لي لماذا تتعلق لفظة بالوضع او الجرى المجرى الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع لماذا تتعلقنا بالمفيد لماذا لأنه اسم فاعل احسنت والقاعدة التي سبقت كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به صح تعلق به إذا فهمتم هذه القاعدة الآن التطبيق القاعدة ذكرناها أولا والآن التطبيق ولذلك قلت في البداية حاولوا أن تحفظوا القواعد التي سبقت لكم فسنطبقها إن شاء الله كل ما كان يشبه الفاعل يشبه الفرع أو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وامثلت المبالغة والمصدر صحة تعلق به صحة تعلق به عن لقص والكافي ورب لولا الآن تذكرت البيت عن لقص والكافي ورب لولا وزائد وكخل لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا ولذلك قالوا الحفظ خوان فما ينبغي الإنسان يقتصر عن الحفظ فقط باللابد من هذا الكتابة قيد العلم بالكتابة ولهذا يقولون الكلام إذا ضار بين اثنين شاعر والعلم إذا لم يقيد ضع قيد صيودك بالحبال الوافقة ها فلذلك نقول بالوضع بماذا تتعلق بالوضع تتعلق بالمفيد هذا هو إحرام كلامي المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع الآن جاء الدور الثاني ما هو الدور الثاني الشرح الشرح والآن الوقت ساعة و اسلام وأنا متعرف كما تعلمون أننا لم ننم رجعنا من صفر متأخرين والآن حاولوا بارك الله فيكم ان ماذا إذا كان عندكم أسئلة أو شيء من هذا القبيل أولا قبل الأسئلة لا بد من الصردي يبقى لنا الوقت لصردي الحاشية فليتفضل أحدكم يقوم بالصرد نعم من الذي يقوم بالصرد اليوم وا واحد يتفضل نعمان تفضل نعمان هنا وقفت يا الله. المفروض أن يكون الصاغب يعلم أنه هو الذي سيقوم بالمهمة ها؟ تفضل يلا في قول من ذلك وإن شابه المضافة يلا. هل تسمعون من سيقوم الصدر تفضلوا هذه مشكلة كل مرة نقول تفضلوا في كل درس المفروض عندنا يتوقف الدرس تبدأون بالصدر مباشرة لا تسمعون لا تسمعون الصوت واضح مسموع الذي يقول خذ اللقط تفضل من سيقوم بالصدق من سيأخذ الناقد انام طيب واحد يتقدم للصرد والله ما ادري ماذا يقول قل خذ اللاقط خذ اللاقت. ما تسمعون يقول انت ما اخذت اللاقط من ما سبحان الله الان تسمعوني الان تسمعوني الان تسمعوني نص. نعم لا نعم يعني الدرس كامل ما سمعتوش؟ ها؟ ولكن سمعتو الدرس طيب كيف هذا اللقات والله لا يشكل لهذا اللقط الآن ما تسمعون؟ كيف يعني الغرفة أخرى يسمعون وأنتم لا تسمعون هذه المشكلة أنا أخرج غرفة غرفة لا الله الحمد لله هذه الإخوة آخرين كان اسمها ردل. الحمد لله لا مشكلة لا لا مشكلة لا مشكلة طيب يا أخي أنا شنو عندك؟ شنو عندك؟ نعم. الآن الآن دخل الآن الآن طيب واحد ياخد ياله واحد يأخذ الله لكم اللي قران طيب, طيب اخي تفضل <تصفيق> ها يشاري يشير نعم وإن يشاري المضاف يفعلو والصلفة <تصفيق> عن تنكيره لا يعزلو عن لا يعزلو لا يؤزلو. لأن رافعة لا لا لأن رافعة أو لأن رافع لأن والآن يحكي أم يحكي أمر يعني وزان اسم الفاعل بين عن الماضي واسم الفاعل إذا كان بين عن الماضي لا يعمل لقل بمالك إن كان عن مضيه لمعزله إن كان عن مضيه نعم نعمان محمد. خذ لاقط في الغرفة الثانية خذ لاقط في الغرفة الثانية لك خذ اللاقة طيب تابع طيب تفضل هل أكمل شفرة تابع نعم تابع, تابع. لأن رافع اسم الفاعل بمعنى الماضي واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل القول الألفية ان كان عن مضيئه بمعزيله قلت الصواب ان معنى رافع, أن معنى رافع دائم الرفع فهو صفه مشبهه للثبوت فيصبح نصبه لمقام على التشبيه بالمفعول به والمقام حسي ومعنوي فالحسي رفع الدرجات في الاخره والمعنوي المكانه عند الله تعالى وقوله المنتصبين صفة لمحذوف تقديره العلماء المنتصبين أي الذين نصبوا أنفسهم سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو منتجعين وليس المراد بالانتصاب خصوص القيام وقوله الخافرين هذا وصف ثاني أن العلماء المتذللين والخافين جناحهم وليس المراد بالانتصاب خصوصا وليس المراد بالانتصار خصوص القيام نعم شفنا. وقوله الخافرين هذا وصف ثان أي العلماء المتذللين والخافرين جناحهم أي الملينين أي الملينين جامبهم للطالبين لأن المتعيم لا يحصل لفعه إلا إذا كان العالم لينا الجانب متواضعا وقوله للمستفيد المستفيد أي, أي طالب الإفادة إشارة إلى أنه لا ينبغي للعالم أن يريد جانبه إلا لمن يريد الاستفادة وأما من يريد التعنت والتنكير فلا يريد جانبه تكبر وهو جراء أساله قول إما من يريد التعنت والتكبر التكبر عن كنت الكير التكبر وأما من يريد التعنت والتكبر فلا يريد جانبه له جزرا لأمساله قوله الجاسمين وصف صالح القاطعين وقوله بأن, بأن, بأن تسهيل النحوي بأن تسهيل بأن تسهيل النحو من إضافة المصدر إلى فاعله لأن النحو مسهل وفي قوله هنا النحو مع قوله رافئ والمنتصدين والخافدين والجازمين براعة الاستهانة وهي أن يأتي المتكلم وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشئ بمقصوده إشارة إلى أنه سيتكلم على علم نحو المتضمن المفعول والنصب والخوض والجمل. ثم إن النحو لغة أنه معاني منها المثل والجهة والقصد. كين ال كين الجهة وليس الجمل. كين ال الجهة. نعم. ثم إن النحو... ثم إن النحو لو له نعاني منها لمسه والجهة والقصر.الرب سم... ما حدده حدده على. اسمه نا ااا آه... أخونا. لا بعد ثم سمنا... بعد ثم سمنا... بعد ثم وحيث دائما اكسر إكسر عزة ولذلك قالوا ألا وحيث ثم لا تفتحن وكم ثقيه بعد ثم قد لحن وقالوا ايضا ألا وحيث ثم إذ وكلا ألا وحيث ثم إذ وكلا وكسر إنا بعدها تجلى ثم إنا كما قلت ثم لا مش هنحل. ثم إن النحو لغة له معاني منها المسمى والجهة والقصد والصلاح الحده على ان علم التصريف غير, غير على أن علم التصريف غير داخل فيه، لأن المصنف لم يلخنه ولم يتكلم عليه, عليه نقطتين يعمل نقطتين. علم النحو في الاستلاح إن نقطة البيان تبين ما سيقال من كلام فكأن لاحظ فكأن قوله استلاحا يعني علم النحو استلاحا حده على أن علم التصريف غير داخل فيه لأن المصنف لم يدخله ولم يتكلم عليه جملة اعتراضية. ثم نقطتان. يا شيخ. ويقولون نقطتان البيان تبين ما سيقال من كلام. الآن سيأتي تعريف النحو استراحا علم يعرف به إلى آخره. نعم. نعم شيخان حبي. ثانية. علم يعرف به أحوال الكلمة العربية إعراضاً وبماء والحد هو أحد المبادئ العشرة ومنها الواضع ومنها الواضع شنو هو المشهور على الأولى ما وضعه في دناع ما معنى؟ المبدأ ما معنى المبدأ؟ لا يعني المبدأ إذن ضروري الحفظ عن القواعد اللي ضروري تحفظ وتفهم ما هو من منكم يجيب وإلا فما فائدة الدرس اذا كان مثلاً القواعد مذكورها ثم بعد ذلك تطير القواعد ما هو مرّة، نسيه الشيخ الحبيب. ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ما يتوقف عليه المقصود مرة أخرى إذا سألتم بغي أن يكون الجواب، لذلك لا بد من حفظ الحقائق. ما يتوقف المقصود. لا عليه لا بوجه... ما بوجه ما ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما تالي لا تالي منها الوادع المشهور منها المشهور, المشهور أن أول من وضعه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك أن أبا الأسول الدؤلي قالت له ابنته ما, ما, أشد ما أشد الحمد دقيقة دقيقة أعب أعب وذلك أنه وذلك أن أبا الأسود بدأ لي هاي نعم أحسنت الآن نعم لأن قلت أبا الأسود والمضاف إليه والمضاف إليه كيف يكون خطور مجهور له حالة واحدة لو حالة واحدة لا بي شيخ يقول ابن مالك والثاني يجر. والثاني يجرل والمراب بالثاني من المضاف إليه أما المضاف فعلى حسب العامل إذا كان دخل على عامل رفع ومرفع إذا دخل على عامل نصف ومنصف إذا دخل على عامل جرف ومجر يلا تابع وذلك آه. أن أبا الأسود الدؤلي قالت له الدؤلي قالت له ابنته ما أشد الحر وجر وجر لا برفع أشد, أشد برفع أشد وجر الحر زيد برفع أشد غير موجود عن ذلك ما أشد الحر برفع الأشد وجر الحر. لا لا لا لا. إنما تعرب وإنما تحكي الحر بدون آل برفع أشد برفع أشد أو برفع أشد إذا كنت تريد الإعراب. نعم سيدي. قال: "مرآة دراسه اشد جوز الحر". فظن انها تستفهمه فقال: "شهرنا شهرنا حر شهرنا حرا". فقالت: "يا ابتي انما اردت الاخبار والتعجب". وكان حقها ان تقول: "ما اشد الحر" بفتح اشد بفتح أشد في التعجب ونصب نصب الحزن على أنه مفعول. فدخل فدخل على علي فدخل, فدخل على علي وقال يا أمير المؤمنين خالق يا أمير يا أمير المؤمنين خالق خالقت خالقت لغة غير عربية لغتهم. وأخاف أن تضمحل لغة العرب فضع لنا علما قال وما ذاك فأخبره بخبر ابنته فقال له الكلام كله لا يخل عن اسم وفعل وحرف فالاسم كذا إلى الآخر وانحو على هذا النحو ومنها فضله وقد وردت به في أحاديث منها قول عليه الصلاة والسلام أعلم الكلام ومنها كيف ومنها كيف ومنها, ومنها أعلم الكلام ومنها الضمير على ماذا يعود؟ المبادئ. تابع. نعم شهنا. يعود على المبادئ ومنها الواضح ومنها الم... فضله. نعم. منها فضله وقد وردت به أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام أعرب القرآن كي, ت... كي تعرب القرآن أعرب وقد قال أعرب و... الكلام وليس أعرب القرآن أعرب الكلام أعرب الكلام كي تعرب القرآن نعم هذا غير صحيح هذا حديث لا يصح. أي؟ إكره هذا الشيخ الحبيب. لا يصح عمر فهم سير. وقد قال عمر رضي الله عنه تعلم تعلم العربية فإنها تزيد في العقل والمرؤة. ومن عمر بقوم وقد أخطأوا في الرمي فقال سووا سو رمي أميكم. فقال لكم ارسلوا تعلموا فقال لي اخي نعمان اخي نعمان قال اخ اخي بنو قال سووا سو رميكم سووا رميكم سووا رميكم نعم تابع فقال سووا رميكم فقالوا نحن متعلمين بالياء فقال نحنكم علي أشد من سوء رميكم المفروض أن, المفروض أن يقول نحن متعلمون مبتدى وخبر ولكنه قال نحن متعلمين فقال لحنكم علي أشد من سوء رميكم نعم ثم قال السنة المسؤولى الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأة أصلح من لسانه ولكن وهذا لا يصح أيضا تابع تابعات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله مرعا أصلح من لسانه وقال مالك لو سنت, لو لو سنت من العموم في غايه ومن سهم في نهايه ومن الفهوم ومن الفهوم من الفهومي ومن الفهوم ومن الفهوم ومن الفهوم في نهايه فان ذلك يرجع لاصلين كتاب الله وسنه رسول الله ولا سبيل اليهما الا بمعرفه لسان عربي وقوله ولا ترديد المراد به التردد لان الترديد فعل فاعل وليس بمراد وليس عطفه على ما قبل وليس على وليس على ما قبله عطف تفسير كما قيل عطف عطف لأن شرطه أن يكون وليس على ما قبله تفسير وليس عطفه على ما قبله عطف تفسير كما قيل لأن شرطه أن يكون الثاني أظهر من الأول كقولك عسجد أي ذهب وهذا ليس كذلك والاولى أنه من عطف العام على الخاص إلى الشك سواء طرفاه والتردد يشمل ذلك والظن والوهم وقوله الصلاة وقوله الصلاة والسلام إنما أتى بهما بعدما, بعدما بعدما ذكر وبعدما ذكر يا شيخ تلعى ماذا قلت إنما أتى بهما بعد وقوله الصلاة والسلام إنما أتى بهما بعدما ذكر لاحظ شوف حارس ما عنده في المسحة عليه الصلاة والسلام الحارس أخي حارسات ما لعبك في المسخة؟ اللي يكتب لنا ماذا عنده؟ يمكنه أخذ لعبه كذا يمكن أخذ لعبه على غير موجود؟ لا, لا. لا. أخ خالصة كسف بارك الله فيك لعلنا ولاتنا يا شيخ قل واش عندك نفس ما عندنا في النسخة إنما أتاب لنا بعدما ذكر أخ خالصة بارك الله فيك هل تتابع معنا الصعب لا يكفو بالشيخ العظيم لا يسمع تابع طيب, طيب فضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطه العظلة وفكر الوسائط واجب واجب وامتسالا لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى علي في كتاب في كتاب لم تزل لم تزل تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب هذا غير صحيح هذا لا هذا لا صح تابع لا مشان وقد علم أن الصلاة من الله رحمه ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين دعاء والجلة خبرية نفضا قصد بها إنشاء الدعاء وهما واجبان مرة في العمر وقوله على سيدنا متعلق بمحذوف خبر الصلاة والسلام محلوف خبري متعلق بالمحلوف خبر الصلاه والسلام والسيد الحليم الكريم ويطلق على كلامه في كلامه غ... السلام والسيد متعلق خبر متعلق بالمحلوف خبر الصلاه والسلام خبر نعم نعم متعلق خبر الصلاة والسلام خبر الصلاة والسلام والسيد الحليم الكريم يطلق على المالك وفي كلامه استعمال السيد في غير الله تعالى وفي المسألة أقوال ثلاثة جواز إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره وهو المشهور وهو هذا حارث قال حارث قال عندي وقوله عندي وقوله الصلاة والسلام إننا أتادي حال حال تابع تابع تابع حسن تابع في المسألة أقوال ثلاثة: يوافي إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره وهو المشهور الذي يدل عليه الكتاب والسنة. الثاني أنه يمتنع إطلاقه على الله تعالى. الثالث عكسه ويدل له ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قيل له يا سيد فقال السيد هو الله تعالى. يا سيدنا قيل له يا سيدنا لا. فقال السيد السيد هو الله تعالى وقوله محمد بدأت أمرت خبيان لا نعت نعم شكرا صحيح الجواز يقال السيد غير الله الزوج السيد فلان إذا قال لا لا الجواز إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله تحمل على معان الأخرى إذا كان فيها معنى التقديس اسمه هل يمكن قوله السادة؟ وقوله محمد بدل بدل وقوله محمد بدل أو عطف بيان للناتئ لا لان العلم لان العلم ينعت ولا ينعت به وهو علم على نبينا صلى الله عليه وسلم سماه بذلك جده عبد المطلب بسبب ولادته لرؤيه الراعي هذه قاعده هذه هذه قاعده الاعلام نعم العالم ينعت ولا ينعت به ولذلك يقولون الكبراء العظماء ينعتون ولا ينعت بهم نعم يا شيخ وهي أن عمودا من نور خارج من ظهره فانتشر طرفه بالمشرق وطرفه بالمغرب وطرفه بالسماء وطرفه في الأرض ثم عاد شجرة خضراء فاولوا له ذلك بولد يكون له يحمده أهل السماء وأهل الأرض فكان الأمر كذلك فهو في الأرض محمد وفي السماء أحمد وفي السماء احمد وفي, وفي الجنه القاسم وفي جواز قسمية باسمه والتقنية كان الأمر كذلك فكان الأمر كذلك فهو في الأرض محمد وفي السماء أحمد وليس أحمد أحمد وفي الجنة أبو القاسم لا لا فكان الأمر كذلك فهو في الأرض محمد وفي السماء أحمد وفي الجنة أبو القاسم في النجاء القاسم في الجنة أبو القاسم في جواز التسمية باسمه والتكنيه بكونيته وامتناعهما وجواز التسمية دون الكنيه أقوال وقوله المعربي والصحيح الجواز أي المبين والصحيح الجواز يجوز الإنسان أن يسمى ابنه أحمد أو محمد ويكنيه بأب القاسم إنما المنع كان في زمانه على الراجح لأنه لما ناداه رجل يا محمد أو يا أحمد قال لبيك فقال يا رسول الله لم آنيك فقال يا أب القاسم فقال لبيك فقال لم آنيك فقال يعني تسمى باسمي ولا تكنوا بكنيتي هذا الحديث لي ومطلوق معرفة الراجع ما هو الجواز؟ هي لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات. نعم. تابي. نمشي على. المعربي أي المبين نعمة محمد الله سي نعمة محمد. لا سيدنا لما فيه من الفصل بين النعت والمنعوت بالبيء المبي... نعت نعبد محمد لا لسيدنا لا لسيدنا نعم نعم لا لسيدنا لما فيه من الفصل بين النعت والمنعوث بالبدل أو عطف أو عطف أو عطف ديان. لا. لا. من الفصل بين النعت والمنعوث بالبدل أو عطف البيان شوف اسمع. ما يوجد ددين. لا مشيها. بين او الظروف كلها فهو مجرور او النحو فهو مجرور ورجالك قالوا لأن هنا بين الظرف وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بدون خلف وقالوا ايضا وكل ما يوجد بعد نحوي فإنه مجرور يقارئ النحوي نعم شغلت عليه أنا عطخت على النعت نعم تابع فمني عطخت على النعت نعم ال المبينات نعته محبب بين بما فيه من فصل بين النعت والمنعوت بالبدل أو عطف البيان وإن إعراب لغة مطلق عن البيان كما يأكد وقوله بيسان يحتمل أن يراد به الجار أن به فيكون فيكون معنى يكون فيكون معنى وصفة وصفه خلوص وصفه وصفه وا وصفين يحتمل يراد به الجارح ان يراه يحتمل ان يراد به الجارح فتكون احلى وصفه بفصاحه خلوصه من النكله والعز, والعز عن النطق ويحتمل ان يراد به الالفاظ من دار اطلاق المحل على الحال على الحال اللي فيه المحل المحل, مش المحل يعني مشي باليحتمل الحال اللي فيه من ألفار من باب إطلاق المحل على الحال اللي فيه كام شهرة نعم فتق فتكون الفصاحة على بابها وقوله عما في ضميره وخاطره وقوله عما في ضميره هو وخاطره لا لا عما في ضميره أي قلبه وخاطره أي في قلبه وخاطره قوله عما في ضميره في قلبه وخاطره والإضافة للعموم في قلبه وخاطرنا والإضافة للعموم أي جنيئ ما في قلبه أي في والإضافة من أي في قلبه أي وقوله من غير غراب والإضافة للعموم أي جميع ما في قلبه وقوله من غير غرابة إلى الاخ متعلق بالمعلم والغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا معلوفة لكي والغرابة كون الكلمة زل وحشياتن وحشياتن وحشياتن. وحشيه لا المحشيه محشيه الايش لماذا خبر لل بال... كون احسنت خبر كون كون لان كان وما تصرف منها ترفع الاسم وتنصب الخبر التالي. كلمة وحشية غير ظاهرة على ولا مألوفة لل. لا لكم تتأسف. والغرام تكون كلمة وحشية غير ظاهرة للعلا. أي شكله؟ نعم تابع حرف صوتك قال الدولاب في قوله كان غير ظاهرة في ولا مألوفه للاستنار في ما لكم تكاكتم علي تكاكتم علي على ذي في خرق عود أي ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على صاحب جنون تخرقوا هلا ما لكم اجتمعتم عليا مكررة, مكررة. عندكم علي مكررة وهذا رجل سقط من ذبته واجتمع عليه الناس فقال فقال لهم يخاطبهم لما رأى الناس مجتمعين عليه كان قد أغمي عليه فلما استيقظ قال ما لكم تكأكأتم عليك تكأكأكم على ذي جنة اثرنقعهم اي تفرقوا فقال لا رجل دعوه فإن جنيته تتكلم ما لكم تكأكاكم علي يتكأكا كؤيكم يتكأكاكم <تصفيق> <كأكاكم> أو كتكأكا تخلص <تصفيق> الصوت عندك تتقدم وأنتم كذلك تابع أي من الغرفة الخراب لو أنت تسكت عن الصرخ الغرفة الأخرى ما لكم تكأكأتم عليك تكأكأكم على ذي جنة ما لكم تكأكأتم عليك تكأكأكم على ذي جنة إخرقعون أي ما لكم أي ما لكم اجتماعكم اجتماعكم على صاحب جنون تفرقون والتنافر كون كلمة سقيلة على اللسان والنطق بها عسيا ثم هو إما في الحروف وإما في الكلمات فأما الذي في الحروف فهو وص في كلمة يوجب ثقلها على اللسان نحو مستشذرات بمعنى مرتفعات وأما الذي في الكلمة فكونها ثقيله مع عسر النطق بها فقوله وقبل حرب بمكان وقبل حرب بمكان, بمكان خفر وليس قرب, وليس قرب قبل حرب القبر والله لو كان الأخ حسين يغلق الصوت أحسن أخ حسين يغلق الصوت أخ حسين كل كل أشياء خلاله كنت خلاله من الغرفة أخراه أولا سكت من الصوت نعم طيب وقمر حرب بما كان قفره وليس قرب وليس قرب قبر حرب قبره هربين قبره وليس سقوط بقبري وليس قرب قبر. وليس قرب. وليس قرب, قرب قبر حرب سنتي سنتي سنتي والقائل. والقائل سواء في هذا البيت او بيت الذي ياتي الفرزدق نعم تام شنو وتعقيل كلام معقد لا يظهر معناه بسهوله في قوله وما نسبه في الناس الا مملكا ابو امه حي أبوه يقارب أبوه يقاربه وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه هذا ما تقدر وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربهم باش يكون التقدير وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه يفهم البيت لابد من هذا التقدير ليفهم البيت ليفهم الطالب البيت وقول الأزهري وعلى آله شيخنا باخ الله. وقوله؟ و... اللي فوق ما لا تريناه نعم. تابع نعم. وقول الأزقوقول الأزهر وعلى آله أتاد الصلاة على الآل أتاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القول لا تصلات على النبي على النبي. نعنى الصلاة <تصفيق> <تصفيق> <أني> <تصفيق> على النبي صلى الله عليه وسلم القول عليه السلام إياكم الصلاة البطراء. قالوا وما هي الصلاة البطراء يا رسول الله قال أن تصلوا علي دون آل والمراد بالآل هنا أتقياء أمته لا من تحرم عليهم الزكاة لأن المشهور أن المقام إذا كان مقام الدعاء كما هنا فالأولى حمله على العموم لأن الدعاء مهما كان أعم كان للإجابة أقرب وقال سيدويه أصله أهل وقال كسائي أصله أول ويدل لكل منهما التصغير سقد صغر على اهيل وأويل والكلام فيه معلوم <تصفيق> وقوله أصحابه جمع صاحب بكسر الحاء, بكسر الحاء كفرح مخفف صاحب وليس جمعا لصاحب بألف بعد الصاد وقيل تخفيفه إذ لا يجمع فاعل على افعال ولا جمعا لصاحب بسقون الحاء لأن الفعل الصحيح العين لا دقيقة أفعال في المعكوف دقيقا وليس جمع لصاحب باء بعد الصاد ليش وقيل قبل لا إله شوف لا حارث ماذا عنده ما يمكن أن تكون مستحيل أن تكون وقيلة المعنى وليس جمعا لصاحب ألف بعد الصاد وقيلة هذا غير صحيح لو الاخ حارث يكتب لنا ما عنده في النسخه الأصلية لألا وليس جمعا لصاحب باء بعد الصاد قبله لألا قبله قبله قبله لألا موجود على شانه طيب إذا وقيل غير صحيح قبله صحيح ذا قبل وليس جمع لي صاحب لا عليش كيف سمتحق يشوف تتانى بقوله نعم وليس جمع لي صاحبين بألفين بعد الصاد وقيل تخفيفه إذ لا يجمع فاعل على فعل ولا لصاحب لصاحب بسكونه، وليس جمعا لصاحب بألف بعد الصاد قبله، لا لا وليس جمعا لصاحب بألف بعد الصاد قبل قبل قبل, قبل تخفيفه أو قبل تخفيفه نعم. قبل تخفيف وليس جمع لصاحب بألف بعد الصاد قبل تخفيفه إذ لا يجمع فاعل على أفعال ولا جمع لصاحب لا. لأن الفعل الصحيح العين لأن الفعل الصحيح العين لا يجمع على أفعال بخلاف المعتل. فانه يجمع على اسال النحو صوب واسواب وبيت وبيت والصحابي كل, كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيت صوب وبيت, وبيت, وبيت, وبيت, وبيت, وبيت وبيت وآيات، ثوب وأثواب وبيت وآيات، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به سواء رأوا أو لم يره يدخل يدخل ابن أم مكسومين آمَر، يدخل ابن أم, أم مكسومين آمَر الذي نزلت فيه قوله تعالى. يدخل يدخل ابن أم لقسو من الذي نزل فيه قوله تعالى أبس وتولى أن جاءه لعنة ولا بد من زيادة ولا بد من زيادة ومات على ذلك قوله إلى الخلف أنا أصحاب لما قبل نعت لما قبله لا دقيقة وما تعالى ذلك لابد من زيادة التعريف ان يقول كل من اجتمع بالنبي صاص مؤمن به سواء او اولم يراه طبعا اللي ليدخل من اكتب العمل الذي نزل فيه قوله تعالى عبسوة الا انجاء او ولا بد من زيادة وما تعالى ذلك قوله اولي اولي الى اخره واسعب اون الفصاعة قبل تخفيفه وكتب لكم هو سمعتم كتب لكم الاخ حارث الاف المعد الصاد قبل تخفيفه هذا صحيح لانه تابع. بمعنى أصحاب بمعنى أصحاب لما قبل لما قبله مخفوض بالياء لأنه من جنة ما أحق بجمع المذكر السالم. وفي بمعنى أصحاب نأت لما قبله مخفوض بالياء وليس بالبأ بمعنى أصحاب نعتل لما قبله مخفوض بالياء لأنه من جملة ما ألحق بجمع المذكر الثالث في الألفية ألو عالمون عمليون والفصاحة إلا في المفرد أو فيك أو, أو فيك في والفصاحة إلا قولوا قولوا قولوا فيها وانوان غير صحيح قولوا في الكلام او في المتكلم قول عن عالمون قولوا وعالمونا وفصاحة اما في المفرد او في الكلام والفصاحة إن في المفرد أو في الكلام أو في المتكلم، ففصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، فالتنافر والغرابة قد تقدم معناهما، ومخالفة القياس اللغوي، ومخالفة قياس اللغوي أن مخالف القياس اللغوي أن تكون الكلمة على خلاف أمثالها وخلاف ما ثبت عن الواضع الأجلل في قوله كالأجلل كالأجلل كالأجلل كالأجلل وخلاف ما ثبت عن الواضع كالأجلل في قولهم. الأجل في قولهم الحمد لله العلي الأجلل القياس الأجل بالادغال وفي الكلام خلصه من ضعف التأليف وتنافر كلمات ومن التعقيد فمن ضعف التأليف الإدمار قبل الذكر نحو له وضرب ضرب غلامه رجلا برفع غلام فاعل ونصب رجل مفعول والتنافر والتعقيد تقدما في المتكلم ملكه يقتبر بها على التعليل المقصود برفض والبلاغة في الكلام والمتكلم فقط في مطابقته لمقتضى الحال لمقتضى الحال لمقتضى الحال مع فصاحة القاله هو البلاغه الداعي للمتكلم مثاله هذا كل كلام يعني في جوام المكنون وجاء بلاغة الكلام اتفاقه لمقتضى الحال الكلام نعم نعم في هذا الكلام. هذا الحمد لله العلي الأجل وهذا يعني مطابقة لكلام المقتضى الحال وجعلوا بلغة الكلام تبقى لمقتضى الحال أو الحال الكلام هذا كله من ماذا؟ من الجوان مكناط. نعم في هذا الكلام. مقتضى المقال نعم نعم لمقتضى المقال. مثاله إذا كان المخاطب خالي الذهن فمطابقه الحال، في المطابقة الحال أن تلقي له الكلام، أن تلقي له الكلام من غير تأكيد كقولك زيد القائم. امكان شاكا في مطابقه الحال حصر التاكيد بان تقول ان زيدا قائم كان ممكنا فيجب التاكيد بحسب الانكار فكلما زاد الإنكار زال في التوكيد كقوله تعالى انا إليكم مرسلون فالتاكيد اولا تاكيد اولا, التأكيد أولاً والجمله كمثله تاكيد اولا بان والجملة, والجملة, والجمله الاسميه لام والتاكيد يلا يا شيخا فالتاكيد الاسميه فل فل فلما بالغوا في ال في, ال في الانكار بقولهم ما فلما في بقولهم ما انتم الا بشر مثلنا زيد التأكيد باللام فقال الله تعالى ان إليكم نمرسلون فأكد بالقسم المشار له بربنا بعلم واللام بربنا يعلم يعلم يعلم, يعلم, يعلم, يعلم. يعلم. فأكد بالقسم المشار له بربنا يعلم واللام واللام وسميت وال لا. لا لا فأكد واللام قسما المشار, المشار, المشار له بربنا يعلم واللام اسميه الجمله تاكد بالقسم مشاهله بربنا يعلم واللام الجمله وفي المتكلم ملكة في النفس يقتدر بها على كلام بليغ وتشيد بالواو بمعنى الذين زود الحروف في المقال وفي نسخه والتجريد بالقام ما الذين تزمدوا عن المقائف في المقال بالواو بمعنى الذين في المقال وفي نسخه والتجويد بالرأي مع الذي زودوا بالحروف في المقام وفي نسخة والتجريد بالرأي الذين تضردوا عن النقاءس عن النقاءس والمناسب كما قيل نسخة الواو والتجريد بالرأي الذين تضردوا عن النقاءس والمناسب كما قيل نسخة الوضع والتجريد بالله نقف هنا وقوله هو بعد نعم <تصفيق> شهرا <شوف> الله إليك يلا <تصفيق> حياكم الله حياكم الله منتقي الله